اتقوا الله الذي تساءلون به ولا حاب إن الله كان عليكم عقيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشاء الله الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحيينا واياكم من بعد الموت نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الواقع الطيبات المباركه ونساله جل في علا كما جمعنا في هذه الواقع ان يجمعنا بكم في الجنه مع حبيبنا وقره اعيننا محمد صلى الله عليه واله وسلم مع قصه جديده من خصص فقه الدعوه الى الله وتكلمنا في اخر حصه عن مهمه الرسل والانبياء في الدعوه الى الله وسنتابع الكلام عن مهمه الرسل في الدعوه قال تعالى فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَيْحَى بِهَا وَإِنْ تُصِرْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ يَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ فبين الله جل وعلا وظيفة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فإن أعرضوا فما أسناك عليهم حقيقة إن عليك إلا البلاء اذا اعرض هؤلاء القومون عن دعوتك ايها الرسول الكريم فلا تحزن لذلك فاننا ما ارسلناك لتكون رقيبا على اعمالهم ومكره لهم على الايمان وانما ارسلناك لتبلغ دعوه ربك ومن شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر والمراد بالانسان في قول سبحانه وان اذا ادقنا للانسان منا رحمه فهي بها يعني الجنس الشامل للجميع والمراد بالرحمه ما يشمل الغنى والصحه وغيرهما من النعم ايوه ان اذا اعطينا ومنحنا الانسان من فضلنا وكرمنا نعمه المال والولد والجاه فايح بها وانشرح لها وان تصبهم وان تصبهم اي الناس سيئه ها من بلاء او مرض او خوف او فقر بما قدمت ايديهم اي بسبب ما اكتسبت ايديهم من المعاصي والسيئات حزنوا وامطعه وقوله فان الانسان كفور تعليل جواب الشرط المهلو أي وأن تصبهم سيئ بما قدمت أيديهم نسوا تلك النعم التي أنعمنا عليهم بها وقال أعطوا فإن الإنسان الكافر كثير الكفر والجهود لنعم خالقه عز وجل أما من آمن وعمل صالحا فإنه يشكر ربه عند النعم ويصبر عند البلاء والنقم نعلم أنه تعالى لما أطنب في الوعد والوعيد ذكر ما بعده ما هو المقصود فقال استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا ما رد له من الله لا ما رد له من الله وقوله من الله يجد أن يكون الصلة لقوله لا ما رد له يعني لا يرده الله بعدما حكم به ويجوز ان يكون اصل قوله ياتي اي من قبل اي ياتي عفوا اي ياتي ها من الله يوم لا يقدر احد على ردّه لا يقدر احد على رده طبعا اختلفوا في المراد بذلك اليوم فقيل يوم وادي الموت وقيل يوم القيامه لانه وصف ذلك اليوم بانه لا مرد له وهذا الوصف موجود في كلا اليومين ويحتمل ان يكون معنى قوله لا مرد له اي انه لا يقبل التقديم والتاخير او ان يكون معناه لا مرد فيه الى حال التكليف وحتى يحشر فيه التلاف ثم قال تعالى في وصف ذلك اليوم ما لكم من ملجأ ما لكم من ملجأ ينفع في التخلص من العداد وما لكم من نكير ما ما من ينكر ينكر ذلك حتى يتغير حالكم بسبب ذلك المنكر ولهذا قال فما أرسلناك عليهم حفظة بأن تحفظ أعمالهم وتحصيها إن عليك ها الا البلاغ وهذه تسليه من الله جل وعلا لرسوله خاصه ولالدعاه عامه انت مكلف بالبلاغ اما النتيجه فلا شان لك بها ان استجابوا إن استجابوا فهو كذلك وإن لم يستجيبوا فالأمر يتعلق بهداية الله جل وعلا ثم إنه تعالى بيّن السبب في إصرارهم على مذاهبهم الباطلة وذلك أنهم وجدوا في الدنيا سعادة وكرامة سعادة وكرامه الفوج بمطالب الدنيا يفيد الغرور والفجور والتكبر وعدم القياده الحق فقال واننا اذا ادقنا للانسان منا رحمه فايح بها فايح بها وينتصفهم سيئا بما قدمت ايديهم ها فايح بها يعني يفع بنعم الدنيا وان كانت عظيمه الا انها بالنسبه للسعادات المعده في الاخره القطات بالنسبه الى البحر فبين تعالى ان الانسان اذا فاز بهذا القدر الحقيقي الذي حصل عليه في الدنيا فانه يفرح ويعدم جوه بسببها ويقع في العجب والكبر ويظن ويظن انه في الاخر وهذه الطريقه مخالفه طريقه المؤمن المؤمن لا يعتبر نعمه الدنيا شيئا لانه يعتبر ويعتقد بان هذه النعم الدنيويه هي نعم زائله ولا تساوي شيئا امام نعيم الاخره امام نعيم الجنه ثم قال الله تعالى اف انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين الاستفهام للنفي اي فانت ايها الرسول الكريم تستطيع ان تسمع الصم صوتك او ان تهدي الذين انطمت بصائرهم الى الطريق الحق او ان تخرج من كان في الضلال الواضح الى الهدى والرشاد كلا انك لن تستطيع ذلك لان الهدايه والاضلال من الله تعالى وحده وانت ايها الرسول الكريم عليك البلاء ونحن علينا الحساب ونحن علينا الحساب نعم هكذا يخاطب رب جل وعلا تسليه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الرسول يحزن عندما يدعو قومه ولا يستجيبون لانه علم الحق وعاف ما فيه من خير كثير ويريد الامه ان تدخل في هذا الخير وان تنعم به ولهذا فالله جل وعلا يسلي انبيائه ووصله بهذه الايات ويسلي نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الايه حتى لا يحزن اف انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ظلام مبين وهم ليس صما ولا عميا ولكنهم كالصم والعمى والعمى في ظرف الضلال فالذي في طريق الضلال وكانه اصم لا يبصر نسال الله السلامه والعافيه ووظيفه الرسل ان يسمع من يسمع وان يهدي من يبصر فاذا هم عطلوا جوارحهم وطمسوا منافذ قلوبهم وارواحهم فما للرسول الى هداهم من سبيل ولا عليهم من ضلالهم فقد قام بواجبه الذي انسل من اجله ولهذا جاء في هذه الايه فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم اثبت على ما انت فيه وسير في طريقك ولا تحفل ما كان منهم وما يكون سير في طريقك مطمئن القلب لماذا انك على صراط مستقيم صراط المستقيم لا يلتوي بك ولا ينحيف ولا يحيد وهذه العقيده متصله بحقيقه الكون الكبرى متناسقه مع الناموس الكلي الذي يقوم عليه هذا الوجود فهي مستقيمه معه لا تنفئج عنه ولا تنفصل وهي مؤديه بصاحبها الى خالق الوجود على استقامه تؤمن معها او تؤمن معها يحلت في ذلك الطريق والله سبحانه يثبت رسوله صلى الله عليه وسلم بتوكيد هذه الحقيقه وفيها تثبيت كذلك للدعاه من بعده فيها تثبيت للدعاه مهما لقوا من عنه الشاهدين عن الطريق تتعرض للايهانه ولالسب وللشتم الاستهزائي وللسخريه اذا اردت ان تبلغ دين الله جل وعلا انت حريص على هدايتهم وهم حريصون على الاستهزاء بك ورد كلامك ها اذا فعليك ان تصبر عليك ان تصبر اما الهدايه فهي بيد الله جل وعلا انت ايها الداعي عليك البلاء عليك البلاء فقط اما النتيجه فالله جل وعلا متكفل بها قد ياتي النجاح في هذا الامر على يدك وربما اتى على يد غيرك ولكنك انت كذلك ساهمت في هذه اللبنه المباركه بدعوتك هذا الشخص ينبغي ايها الافاضل الا نجزع والا نتسخط اذا دعونا غيرنا ولم يستجب لنا فقد يستجيب في يوم من الايام بسبب دعوتك التكذيب بالقران قال تعالى نحن اعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيف نحن أعلم ما يقولون لك مما يحزنك من الأدى وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناءنا بك وتيشينا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم اننا ارحم بك وااصف من نفسك فلم يبق لك الا الانتظار الا انتظار وعد الله والتاسي بأولي العزم من عسر الله وما ان تعلم بجبره هي مصرط عليه دائم ان يكون الداعي جبان فيه نوع من التسلط والغلظه والشفاء هذه ليست بدعوه هذه ليست بدعوه الوصول فهؤلاء وامثال هؤلاء يصدون الناس عن الطريق القويم بسلوكهم وبكلماتهم وباشاراتهم وبسمتهم فشتتنا بين داعيه يبتسم وبين داعيه يقطب بين جبينيه وهو يدعو الى الله شتان بين الطيقتين نست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار إنما أنت منذر ولكل قوم هاد لذلك قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد التذكير هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من الله وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فهذا فائدته فائدة تذكيره إقامة الحج عليه لأن لا يقول ما جاءنا من بشير ولا ندير وصاحب الدعوة لن يجيره سوى الله قال تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن تجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ولن تجد من دونه قلن ان لي يحيى ان من الله احد قال مقاتل انهم قالوا وتوك ما تدعو اليه ونحن نجيئك فقال الله له قل اني لي يجيني من الله احد ثم قال تعالى ولا نجد من دونه ملتحدا اي ملجا وحزنا ملتحدا مثل قولك منعاجا فلملتحد المدخل من الأرض مثل السرداب الذاهب في الأرض إلا بلغا من الله ذكروا في هذا الاستثناء وجهان حدوا أنه استثناء من قولي تعالى لا أملك إلا بلغا من الله أي لا أملك لكم ضرن ولا رشاد إلا بلغا من الله في أمن الله إلا بلغا من الله نعم بل امونى كذلك التي ينبغي للداعيه ان يكون على علم بها وجوب الاقبال على من امن بالدعوه يعني لا تفرط في من هداه الله على يديه لا بد ان تقبل عليه وان تهتم به وان تعتني به حتى يبقى على الطريق الذي وفقك الله لرسمه اياه ولهدي وهي هدايته اليه قال تعالى عبس وتولى ان جاءه لعنا وما يجيئك لعله يتذكر او يتذكر فتنفعه الذكر اما من استغنى فان قلت له تصدى وما عليك الا يتذكر واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الايات روايات ملخصها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في احد الايام ها مع جماعه من زعماء قواش فيدعوهم الى الاسلام ويشرح لهم تعاليمه فاقبل عبد الله ابن ام مكتوم وكان كفيف البصر وقال اقرئني وعلمني ما علمك الله يا رسول الله وكثر ذلك وهو لا يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوه هؤلاء الجعمائي الى الاسلام رجاء ان مسلم ابي صل بالاسلامهم خلق كثير فلما اكثر عبد الله من طلبه اعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه فنزلت هذه الايه التي عاتب الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الاعراض فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه إذا رأىه ويقول له مرحبا مرحبا بمن عات بني فيه ربي صلى الله عليه وسلم ويبسط له ويداعه نعم يبسط له ويداعه قال الألوسي عبد الله بن عم المكتوم وابن خالي السيدة خديجة ابن خالع يعني هو من أصحاب رسول الله واسمه عمرو بن قيس وام مكتوم كنيه امه واسمها عاتكه بنت عبد الله المخزوميه واستخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينه اكثر من مره وهو من المهاجرين الاولين قيل مات بالقادسيه شهيدا ايانا عمر من خطار رضي الله عنه ولفض عبسة من باب ضابة مأخوذ من العبوس وهو تقطرب الوجه وتغير هيئته مما يدل على الغضب وتولى مأخوذ من التولي وأصله تحول الإنسان عن مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر إلى مكان آخر وجاء الحديث عن هذه القصه بصيغه الحكايه بضمير الغيبه للاشعار بان هذه القصه من الامور التي لا يحب الله تعالى ان يواجه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل التكريم له والعطف عليه والرحمه به وما يديك لعله يتزكى في موضع الحال وفيه التفاة من الغيبة إلى الخطاب ومراء استفهامية مبتدأ وجملة يديك خبر والكارف مفهول أول وما يديك وجملة الترج سادة مسد المفهول التالي والمعنى عابس صلى الله عليه وسلم وضاق صدوه وأعرض بوجهه لأنه جاءه الرجل الأعمى وشاعله يخاطبه وهو مشغول بالحديث مع غيره وهو مشغول بالحديث مع غيره <صفيق> <صفيق> <صفيق> <صفيق> <صفيق> نعم نعم اذا هذه هي الحقيقه الكبيره التي استهدف التوجيه الالهي اقرارها في هذه المناسبه وعلى طريقه القران في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبه المحدوده ولقد انفعلت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا التوجيه ولذلك العتاب انفعلت بقوه وحراره واندفعت الى اقراء هذه الحقيقه الحياه كلها وكانت الحركه الاولى صلى الله عليه وسلم هي اعلان ما نزل له من التوجيه والعتاب فيها في الحادث وهذا الاعلان امر عظيم ورائع حقا ام لا يقوى عليه الا رسول من اي جانب ننظر اليه في حيره نعم لا يقوى عليه الا رسول ان يعلن للناس انه عوتب هذا العتاب الشديد بهذه الصوته الفيده في خطا ارتكبه وكان يكفي اي عظيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعرف هذا الخطا وان يتفاده في المستقبل ولكنها النبوة ولكنها النبوة أمر آخر وآفاق أخرى لا يقوى إلا رسول على أن يقدف بهذا الأمر هكذا في وجه كبار القرش في مثل تلك الظروف التي كانت فيها الدعوة مع أمتل هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاريهم ومالهم وقوتهم في بيئه لم يكن فيها غير هذه الاعتبارات الى حد ان يقال فيها عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لولا نزل هذا القران على رجل من القايتين عظيم هذا نسبه فيه لمجرد انه هو شخصيا لم تكن له اياس فيهم قبل الرساله ثم انه لا يكون مثل هذا الامر في مثل هذه البيئه البيئه الا من وحي السماء فما يمكن ان ينبت قهاد من الارض ومن هذه الارض بذاتها في ذلك الزمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث يبشئ هي الشيب بن مبيكتو يراه يقول له اهلا بمن عاتبني في ابيه اذا عتبت في شخص فعليك ان تعامله بالاحسنه كلما التقيت به وأن لا تتخذ موقفاً منه لأن موقفك منه سينفيه من الدعوة إلى الله جل وعلا وسينفيه من الإسلام حتى وإن أخطأ لا إله إلا الله يقول ربنا جل وعلا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لست عليهم بمسيطرة لست عليهم بمسيطرة اعلم أنه تعالى لما بيّن الدلائل على صحة التوحيد والمعاد قال يا رسول سبحانه أذكّر إنما أنت مذكّر وتذكير الرسول إنما يكون بدك هذه الأدلة وأمثالها والبعث على النظر هي فيها, فيها والتحذير من طرقه تلك فذلك بعث منه تعالى للوصول على التذكير والصبر على كل عارض معهم وبيان انه انما بعث لذلك دون غيره انما انت مذكّر انما انت مذكّر ليست عليهم بمسيطر بمسيطر يعني بمسلط بمسلط يا قوم يقولون وما انت عليهم بجبار فإذا كان الامر كما بين لك ايها الرسول من احوال الناس يوما غاشيا ومن ان من اننا ومن ان هذا الدين هو الحق فهذه وظيفتكم التي لا وظيفة لك سواها وكيل امامهم بعد ذلك الينا فانت لست عليهم ممصت او مكهي اياهم على اتباعك وانما انت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب اذا كان هذا الامر موجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره وكيف بغيره من الدعاه الى الله جل وعلا انت ايها الداعيه لست المسيطر كل ما عليك ان كل ما عليك ان تقوم به سوى البلاغ ان تبلغ عن الله وان تبلغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم وامصاي القي بكلمه كون صايف ادعو الى الخير وانصايف واعلن بان الهادي الى طريق الحق هو الله جل وعلا ما حوله سبحانه الا من تولى وكفى يعذبه الله العذاب الاكبر كلام المعترض بين قولي فذكر وبين قوله تعالى ان الينا عياده اما الاخر هو الترهيب عن التقسيف في الدعوه الى الله وعليكم السلام هذا عنوان خطير جدا يقول تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا اولئك اتوب عليهم انا التواب وهذا الايه كلها موجبه لاضغاء علوم الدين تنبيها للناس وسجعه عن كتمانها ونظيرها في بيان العلم ما انزل اذا ها حجاج عن اطعن ابي هواته قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم من كتب ما علم يعلمه جاء يوم القيامه مجلما بالجار من ما انقول تعالى ما انزلنا من البينات فالمواعد كل ما انزله على الانبياء كتابا وحيا دون ادلة العقل والهدى الذي نخل فيه الدلائل العقليه والنقليه كما جاء في قوله تعالى هدى للمتقين ان الهدى عباره عن الدلائل فيعم الكل فإن قيل فقد قال والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فعاد إلى الوجه الأول قلنا الأول هو التنزيل والتاني ما يقتضيه التنزيل من الفوائد ما يقتضيه التنزيل من الفوائد تعالى واخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيين انهم تبينونه للناس ولا تكتمون فلابدوه وراء ظهورهم اشتهوا جهامه قليلا بابئسا ما يشترون حق سحانه ورجله اخرى من الذائل لاهل الكتاب واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لاتبيننه للناس ولا تكتمونه الميثاق والعهد انه موثوق مؤكد على الذين اوتوا الكتاب امين اولهما بيان ما في الكتاب من احكام واخبار وثانيهما عدم كتمان كل شيء مما في هذا الكتاب والمعنى وذلك ايها المخاطب ان اخذ الله العهد المؤكد على اهل الكتاب من اليهود والنصارى بان يبين جميع ما في الكتاب من احكام واخضاع وبشارات من النبي صلى الله عليه وسلم وان لا يكتموا شيئا من ذلك لان اكمانهم للحق سيؤدي الى سوء عاقبتهم في الدنيا والاخره وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا إجالاً يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لقد تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك إلا إله تعالى أيلست ببيدع من الوصف فلست رسولا رسولا محدث قالوا نفس قبلكم ملائكه بل اجال كاملين جاء نساء نوح اليهم من الشرائع والاحكام ما هو من فضلي واحساني على العبيد من غير ان يأتوا بشيء من قبل انفسهم فاسالوا اهل الذكر ان الكتب السابقه ان كنتم لا تعلمون نبا الاولين وشككتم هل بعث الله اجالا فاسالوا اهل العلم بذلك فسالوا اهل العلم بذلك الذي نزلت عليهم الضبط البينات فعجموها وفهموها فانهم كلهم قد تكرر عندهم ان الله ما بعث الا رسالا يوحى اليهم من اهل القرى وافضل اهل الذكر اهل هذا القران العظيم فانهم اهل الذكر على الحقيقه واولى من غيرهم بهذا الاسم لهذا قال تعالى وانزلنا اليك الذكر ما والمقصود بالذكر ماذا هو القران الذي فيه ذكر ما يحتاج اليه العباد من امور دينهم ودنيا الظاهرات والباطنه ويُبَيِّنُ للناس ما أنزل إليه هذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه ولعلهم يتفكرون فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه قال سبحانه وبكر انما يتلى هي ويؤتي كنا من ايات الله والحكمه ان الله كان في خديع اما هذه بايات الله القران والحكمه اسرار والحكمه اسرار وسنه رسوله ها والذكرنا خطابهم موجه للنساء وامرهن بذكر ليشملوا ذكر ذكر نفري بتلاوته وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه وذكر العمل به وتأويله إن الله كان رطيفا خبيرا يدرك أسرار الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي تبين وتسارف وعليكم سبحانه الله وذكرنا هي انفسكم ذي كان متصله وذكرنا غيركم على سبيل الارشاد بما يثلف في بيوتكم يعني ان الدعوه ليست خاصه بالرجال فالدعوه الى الله جل وعلا تتعلق بالرجال وبالنساء واذا شك ان دعوه النساء انجع لان المراه بطبيعتها الفياضه قد تستطيع ان تدعو واختها ربم ان تقنعها بالرجوع الى الله جل وعلا بما يتلف في بيوتكم من ايات الله البينات الجامعه وفي الايه الكريمه اشار الى انهن وقد خصهن الله تعالى بجعل بيوتهن موطنا لنزول القرآن ولنزول الحكمة أحق بهذا التذكير وبالعمل الصالح من غيرهن لا إكره في الدين قال تعالى لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لانصصامها والله سميع عليم يخوي تعالى انه لا اكراهه في الدين لعدم الحاجه الى الاكراه عليه لان الاكراه لا يكون الا على امن ها خفيه اعلامه غامضه غامضه اعطاه او امن في غايت الكراهه النفوس اما هذا الدين القويم ان هذا الدين القويم والصراط المستقيم قد تبينت اعلامه للعقول وظهر طرقه وتبين امره وتبين امره وعرف الرشد من الغي فالموفق اذا نظر ادنى نظر اليه اعثاه واختاره وفضله يعني ادنى نظر وامما من كان سيء القصد فاسد الاراده خبيطا النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل ويبصر الحسن فيميل الى القبيح ويبصر الحسن فيميل الى القبيح هذا ليس لله حاجه في اكراه على الدين لعدم النتيجه والفائده فيه والمكره ليس ايمانه صحيح ولا تدل الايه الكريمه على ترك قتال الكفار المحاربين وانما فيها ان حقيقه الدين من حيث هو موجب, موجب لقبوله لكل موصف قصده قصد اتباع الحر اما القتال وعدمه فلم تتعرض له وانما يؤخذ فرض القتال من نصوص اخرى فقد استمسك بالعروة الوطقة أي بالدين القويم الذي تبتت قواعده واصخت أركان لن فصام له وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن بالطاغود فقد أطلق هذه العروة الوطقة التي بها العثم والنجاة واستمسك بكل باطل المآله إلى الجحيم والله سميع عليم ويجاز كل منهما بحسب ما عالمه منهم من الخير والشر وهذا هو الغايه لمن استمسك بالعروه الوثقى ولم يستمسك ولم يستمسك ولمن ولم لم يستمسك بها ودان نكتفي ان شاء الله تعالى بهذا القدر نسال الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يتقبل منا من ليكم وان يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا وان يوفقنا للسير على نهج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم في دعوته الى الله تعالى نسال الله تعالى ان يوفقنا لدعوه خيره وان يوفقنا لايصال هذا الخير الى غيرنا وان يوفقنا للهدايه غيره وان يجعلنا من دعاه المهديين وان يوفقنا لنشر دينه ونشر سنه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم جزاكم الله خيرا تابعاتكم وتقبل الله منكم ان اصبنا في الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان فنسأل الله تعالى أن يخفي خطعنا وأن يتجاوز عن دنوبنا وعن يسلحى أحوالنا مبارك الله فيكم وفي متابعتكم وفي خضوركم وفي استجابة الدعوة تقبل الله ملحب ماذاكم الله خيز ذا اللهم صل على محمد من العالي محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم لك حبيب المجيد وغيرك على محمد من وعلى آل <سؤال> محمد وما بغيرك على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حبيب المجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا عنك أستغفرك وأتب إليك والسلام عليكم ورحمة الله عزيز